مسامع الخير للإنشاد تقدم طالما يممت الأمة وجهها ترقب النصر الذي لاحت بشائره من المشرق فإذا بشمس الثورة تطلع من المغرب أضاءت الثورة من تونس فأنست بها الأمة وأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر الحكام وارتاعت يهود لقرب الوعود فبإسقاط الطاغية سقطت معاني الذلة والخنوع والخوف والإحجام ونهضت معاني الحرية والعزة والجرأة والإقدام فهبت رياح التغيير رغبة في التحرير وكان لتونس قصب السبق وبسرعة البرق أخذ فرسان الكينانة قبسا من أحرار تونس إلى ميدان التحرير فانطلقت ثورة عظيمة وأي ثورة؟ ثورة مصيرية لمصر كلها وللأمة بأسرها إن اعتصمت بحبل ربها لا ثوراً شام و غضبه ازداد ثورا ضد الاشرار ضد الاشرار يا ثورة شاب ومضربه ازدادينا ازدادينا ذري بور ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار يا ثورة شعب وغضبه إزدادينا إزدادينا قريب ركاً ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار همتنا قامت بثبات ربي مولعها ورعاها. قامت من نوم وسبات من للعالم من إلاها أمتنا قامت بثبات ربي مولاها ورعاها قامت من نوم وسبات من للعالم من إلاها يا نبض القلب ونور العين وانسر الروح وسلوها <تصفيق> يا فوت شامي وما بابو تريب بركانا ثورا ضد الأشرار ضد الأشرار يا ثورة شعبنا وغضبوا ازداد إزدادينا تريب بركانا ثورا ضد الأشرار ضد الأشرار يا عمري بالأجي قد عن عهد الآهات يا فرحة عمري بالآتي وداعا عد الاهاتي لن ارضى الذله بحياتي سو حق مشرع العدنا ثوره شاب وغضبه استاذينا ازداد جينا توركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار يا ثورة شعب وغضبه إزدادينا إزدادينا طري ضد الأشرار ضد الأشرار فإلى أولئك الثوار الأحرار في جميع الأخطار تمسكوا بزمام المبادرة. واحذروا المحاورة فلا في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكلا وتذكروا أن الله قد من عليكم بأيام لها ما بعدها أنتم فرسانها وقادتها وبأيديكم لجامها وريادتها ادخرتكم الأمة لهذا الحذث الجلل إذا الشعب يوما أراد الحياة سيكرمه ربنا بالظفر لنا في الجلود حديث اللباد تحدوا سبيل العنا والخطر إذا الشعب يوما أراد الحياة سيكرمه ربنا بالظفر لنا في الجدود حديث الأباء تحدو سبيل العنا والخطر وتفريك صم صخور المياه وتفريك صم صخور المياه به الثمر وتمبي تزر عن به الثمر وتمبي تزر عن به الثمر اللهم ابرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار